خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفاق خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منا زوجا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 ويرضى لعبادهم الكفر وإن تشكروا يربه لكم ولا تدروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمدت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمدت لأن أكون أولى المسلمين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 فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ تجري مِّن تَحْتِهَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَأَعدَّنَا لَهُمْ مَّشْرَبًا جَنًّا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يطرد به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ديع وجل لعلهم يتقون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 بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون من الله. قل أفَرَأيتمَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُمْ مَكَاشِفَةُ ضُرٍّ أو أرادني برحمته هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَئِذ ظُلُمَاتٌ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَفَاتِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُوهُ وَأَن تُمْلَأَ تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَة عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ أن تقول نفسيا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدى لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ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 هم قادرين السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفأير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك لئم أشركت لياحبطن عملك لياحبطن عملك ولا تكونن من القاسرين بل اللّه فاعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْحِيَامَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَجِيهِ أَبِلَ النَّبِيِّ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 ونسقى الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورسنا الأرض نتبوء ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش.